الباب الأول في فضل العلم وأهله وتقسيم العلوم وبيان أهم أسس التحصيل العلمي وأن الحفظ أهم هذه الأسس وذكر أهم شروط تحصيل العلم وفيه خمسة فصول الفصل الأول في فضل العلم وأهله العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لينطفي به ينال المرء أسمى شارفي أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام والعنكبوت دون ما إبهامي والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنا وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله كتب الحديث باتصال الساندي عن كل عدل ثقة مسدد أصحها من يريد الله به خيرا يفقهه فسر في دربه وفي الصحيحين أتايا باغية 112. متفقا عليه عن معاوية وصح في سواهما عن حبري 114. أمتنا وعن عظيم القدري 115. أبي هريرة وصح السند 116. إليهما يروي الجميع أحمد فصار مشهورا عن المعلم. صلى عليه الله عد الأنجم ومثال الفقيه كالأرض التي قبلت الماء والتي أمسكت خياركم في الجاهلية هم الخيار في الإسلام إن هذا كمل بالفقه في الدين والاعتصام بشرع ذي الجلال والإكرام أول ذيني عن أبي موسى ورد وعن أبي هريرة الثاني وقد رواهما الشيخان عنهما وما وجدت في الصحاب من رواهما سواهما عن النبي المصطفى صلى عليه اللهما نبت عفى والعلماء وراثوا الأنبياء كما أتانا عن أبي الدرداء فلم يورد واحد دنارا أو درهما بل ورثوا مختارا لهم تعالى وهو علم الشرعي آخذه يحظى بأسمى النفعي وذاك ذو حظ عظيم وافر ووارث لأعظم المفاخري وفيه من سلك دربا يطلب العلم فيه فضله لا يعزه يسهي لله إلى الجينان طريقه بالفوز والرضوان أجنيحات الملائك كرامي له توضع تئيدا لما قد فعله وكل مخلوق الله يستغفر وأجروه عند الرحيم أكبر وفيه جاو إن فضل العالم حقا على العابد ذي المكارم كمثل فضل القامر المكتاملي على الكواكب فبالعلم اعملي وفي أبي داود جاء مسندا وكم إما من طرقه قد أوردا صححه بعض وبعض حسنا بما له من طرق فأحسنا وجاء في رواية كفضل على الأقل منكم في الفضل حيث رواه الترمذي عن أبي أمامة القيسي صاحب النبي على جميع الصحب رضوان الصمد ما ذكر الرحمن عبد وسجد وجاء فيه حكمه الصريح إذ قال عنه حسن صحيح بعدهما جاء غريب وهو في جامعه الفذ قليل فارفي وطالب العلم فارضة وارد عن عدد من الصحابة وقد أفراده الشيخ جلال الدين في جزء له بجل طرقه يفي ضعفه بعض وبعض صححا وبعضهم حسنه وأوضاحا بطلان قول بعضهم ومسلمه إذ لم يكن من الحديث فعلمه وآخرون صححوا معناه وضعفوا في كتبهم ابناه والحق أنه برتبة الحسن لغيره ألياق في الرأي الحسن عن الإمامين آب الحجاج والذهبي الفذي الحجاجي والعلم خير من صلاة مافلة فقد غذى الله برزق كافله. عن الإمام الشافعي قد ورد والحافظ الجلال ذل القول عقد في الكوكب الساطع في الختام بعد كلامه عن الأعلام وجاء في مصراعي الثاني خبر لم يك في إسناده بالمعتبر وهذه الآثار في العلم وفي أربابه كافية فأكتفي 114. بهئذ المقصود لاستشهاد والحصر لو أم لا يراد 116. وما بربيع الفصول أورد من الأحاديث به أستشهد 129. كأمر خير الخلق بالحفظ يا صح بها نستشهادنا فليتاضح 121. بذاك أن الحفظ أس العلم وهو طريق فقهنا والفهم 123. فاشرف بي لاشتغالي بالعلم ولا تبغي به ما عشت يا ذا بدلا ويا له من شراف عظيم يعلو على مرتابات الساديم والفرق بين عالم وجاهلي كالفرق بين البوم والبالابلي والبون بين العلم والجهل كما قال الهلالي مقالا محكما العلم نور والجهالة حلك ومن سرى في ظلمة الجهل هلك وذكر ابن قيم الجوزية في سفره المفتاح للمازية من الوجوه ما يسر النقالة في فضله وفضل من قد حاماله محصورة في مئات من بعدي خمسين مع في العدي